بسم الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم أتلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول تبعي لكم وأطيع الله ورسوله وأطيع الله ورسوله. المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومن مرازقنا جميعاً فيكم. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورذ بُنْكَرِيم كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ صِرْقَ من المُمِينين لَكَرِهُنَّ جَادِلُنَّكَ فِي الْحَقِّ. قَدْ عَدَّ مَتَزَنَ إِنَّكَ عَن مَّا يُصَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ مِنْهُ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ وطائفتين أنها لكم وتودون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وَتَوَدُّونَ أَنَّ وِرْبَاتِ الشَّوْكَاتِ تَنكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُؤَخِّرَكُمْ حَتَّىٰ كُبِّرَ بِكِبْرِهِ ويري الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذاب والكافرين ليحق الحق قَدْ حَقَّ وَيُهَبُ الظِّلَالِ بَطِلًا وَلَوْ كَرِيهًا مُجْرِمُ <تضحكي> تن جا وَمَن نَفْرُ إِلَّا من And <laughs> ما الله رما، وليوبدي Oh, fun copypy jam! Yeah a uh... What the. a <laughs> I do. Yeah. و